بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا عرمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظام إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآفر أدعوك كربك ما أمرت تضر فَلَإِنَّ رَدَّ يدي فمن ذا مَنْ يَعْرِضُ أدعوك رب ادعوك رب كما امرت الظالم عن فلا يدي فمن ذا gesù إليك وسيلة wasla إلي